تلقوه بالهلاه المولد حسين انت ترد عليه نفس الكلمه تلقوه بالهلاه المولد حسين. تلقوه بالحلاه تلقوه بالحلاه المولد حسين الخير وتبارك حل الخير وتبارك حلل حشتني الفرحه باسمك جمال ومتبارك يا سهله هلا جميع العايله يلي حضر كل شاركنا التهليله شاركنا بالتهليله خير وتبارك على الخير وين <تصفيق> الله يعد إن شاء الله على الخير وانبارك على الخير وافتح البول وخلاص على الخير وانبارك اي يا باسم ظهرك بالحرب عدنا يا اس في المعركه رجابك وسمات عباس لتنصرش باليوم الغادر يا لتنصرش بالايام الغادريه اي ويمنك صادق ما احد يقدر يمينك ودعت تضرب عدو حاشا يمينك يمينك يمينك, يمينك, يمينك يحزن الصين من فوق الوطيه يا حزن الصين من فوق الوطيه اي الصين من فوق الوطيه, الوطية ها وش شمالك شمالك شمالك شمالك ترفض قماطك شمالك بطل هذا الشمايل من شمالك اظن لك بالحرب ترمي شمالك ولا تسقط الرايه الحيدريه ولا la desqta raih